وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزاه نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وقائد الغر الميامين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ايها الاخوه والاخوات سنتكلم اليوم في هذه الخطبه ان شاء الله عن الهجره النبويه المباركه بمناسبه نهايه العام الهجري الجديد نهايه العام الهجري 1433 وبدايه السنه الهجريه الجديده اسال الله ان يجعلها علينا وعلى الأمة الإسلامية فاتحة خير وبركة وسلم وسلام وكل عام وأنتم بخير عباد الله فاني أصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم التنزيل إلا تنصروه فقد نصره الله الى خرجه الذين كفروا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 صدق الله العظيم إخوة الإيمان لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لما نزل عليه الوحي أمره الله بتبليغ الرسالة ودعوة قومه إلى هذا الدين الجديد وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين يجتمعون ويقول لهم أيها الناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق ونهى عن المنكر والبغي فآمن, بعض فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وبقي على الكفر أكثر الناس وصاروا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدون اصحابه الذين امنوا فلما اشتد عليهم الاذى هاجر بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشه وكانوا نحو الثمانين منهم عثمان بن عفان وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما وكان رسول الله قد لقي في الموسم جماعه من أهل يثرب من فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم ازداد عددهم في العام التالي فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس الذين اسلموا منهم القرآن الكريم ويدعوان الذين لم يدخلوا بعد في الإسلام فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مكان ولادته التي كانت أحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر رضي الله عنه بعد أن قام بعد أن أقام في مكة منذ البعثه ثلاثة عشر سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك إخوة الإسلام. لم تكن هجرة رسول الله هربا من المشركين ولا يحسن من واقع الحال ولم تكن هجرته أو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والمال ولا في الجاه والسلطان فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا لا يا محمد يا محمد إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم العظيم أسمى واشرف من أن يكون مقصوده الدنيا ولم تكن هجرته التماسا للهدوء والراحة فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدي لا بد أن يؤديها كما امره الله تعالى وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكفة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 لقد كان مشركو قريش قد اجمعوا امرهم على قتل رسول الله فجمعوا من كل قبيله رجلا قويا يضربونه ضربه رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل فاتى جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره الا يبيس في مرجعه اي في فراشه الذي يبيت فيه عادة وأخبره بمكر القوم فدعا الرسول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليبيت في فراشه ويتغطى ببرد رسول الله الأخضر فبات علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على القوم وهم نائمون على بابه ومعه حفنه تراب فجعل يدرها على رؤوسهم واخذ الله عز وجل بابصارهم عن نبيه فلما اصبحوا فاذا هم بعلي بن ابي طالب فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم انه خرج فذهبوا يبحثون علي في كل مكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سار مع ابي بكر حتى وصلا الى غار ثور فدخلاه وجاءت العنكبوت هنا معجزة الله سبحانه وتعالى وجاءت العنكبوت ونسجت على بابه خيوطا بامر الله وجاءت حمامه فبابث ولقدس امام الغار بامر الله فلما وصل رجال قريش الى الغار قال ابا بكر يا رسول الله يا رسول الله لو ان احدهم ينظر الى قدميه لابصر نحت تحت قدميه. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وليس معنى أن ذلك أن الله يسكن معهما في الغار وإنما معناه أن الله عالم بهما وبحالهما وهو حافظ لهما اي ان عنايه الله معهما لا اله الا الله ولما وصل ولما وصل الرسول الى المدينه المنوره استقبله المؤمنون بالفرح والسرور وبالبهجه والحبور فاستبشر الناس فاستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى النبي يترب بالمدينة المنورة وآخ بين أهلها أي الانصار والمهاجرين وبنى مسجد قباء أول مسجد في المدينة المنورة وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع في الدنيا ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة مثل كمثل بنيان المرصوص يشد بعضه بعضا مثل في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمار أحباب الحبيب إن حدث الهجرة النبوية إنه حدث لا كالأحداث حذث غير مجرى التاريخ حذث يحمل في طياته معالم الشجاعه والتضحيه والصبر والفداء والتوكل والقوه والاخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الاعداء ان حذث الهجره ايها الاحبه في الله جعله الله سبحانه وتعالى طريقا للنصر والعزة وطريقا لرفع راية الإسلام وتشييد أول دولة أول دولة الحق والقانون إن في هذا الحدث العظيم ايها الأحباء من الدروس والعبار ما لو استلهمت أمة الإسلام ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه لتحقق لها عزها وقوتها ومكانتها ولا علمت علم اليقين أن لا حل لمشكلاتها ولا صالح ولا صلاح لأحوالها إلا بالتمسك بإسلامها والتزامها بإيمانها وعقيدتها عباد الله على الأمة المحمدية على الامه المحمديه اذا ان تعبر عن اعتزازها بشخصيتها الاسلاميه وتبرهن للعالم كله على استقلال هذه الامه بمنهجها المتميز وبتاريخها المتفر أو المنفرد الذي اجعل أوصى عليه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه التوقيت انه التوقيت والتاريخ بالهجره النبويه المباركه وكم لهذا التاريخ من مغزى عظيم يجدر بامه الاسلام اليوم تذكره والاحتفاء به ينبغي ان يكون الاحتفال به الذكرى اي الإحباء بالتعبد والتقرب الى الله وتلاوه القران والصوم وان نهيئ ابنائنا واطفالنا وفلدات اكبادنا لهذه الذكرى العظيمه والتعريف بها وبصاحبها عن طريق الدروس والقصص واشرطه الفيديو وغيرها من الوسائل هذا هو دورنا هذا هو دورنا ايها الاحبه كاباء وامهات نحو هذه المناسبه الميمونه احبائي في الله ان فرحتنا وبهجتنا بهذه الذكرى تمتزج بعزمنا على الاقتداء بصاحب الذكرى والتمسك بهديه وعقيدته والالتزام بشريعته معلمينا ومتعلمين فهو القائل صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولايا فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من من الوفقين للثبات حتى الممات على محجه الاسلام البيضاء من زاغ عنها فهو هالك هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبه في الله بداية شهور العام الهجري هو شهر محرم هو شهر الله المحرم الذي سيحل علينا يوم الجمعة المقبل إن شاء الله إنه من أعظم شهور الله جل وعلا مكانته عظيمة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 يا عباد الله يوم عشراء فينبغي للمسلمين أن يصوموا هذا اليوم اقتداءا بأنبياء الله وطلبا لثواب الله وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود وعملا بما استقرت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمه للعالمين النبي الهادي الامين فقد امركم الله على فقد أمركم الله بذلك فقال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 اللهم إن دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعلنا ذات المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اسر عوراتنا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 واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزلكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم السلام ايها الإخوان إخوة لكم هنا جاءوا يلتمس منكم الإعانة والمساعدة لجمع التبرعات لبناء مسجد في مالي Des frères pour vous, Inch'Allah, ils sont venus de solliciter votre aide. Ici, de l'aider, Inch'Allah, ils sont venus collecter l'argent pour construire une mosquée à Mali. Aidez-les-vous.